إيو الله شيء يحبه الله ما أعظمه ما أكرم وأرفع قدر صاحبه لا يزال المرء يكتم غيظاه ويطفي سورة غضبه ويتجاهل سب الشامتين وهمز اللامزين حتى يرفع الله في الناس ذكره ويُعلي في القلوب قدرًا فلا والله ما وضع الحلم عن حليم شرفًا ولا زاده إلا عزًّا وفخرًا وكرمًا فأسود الناس أحسنهم خلوقًا وأسخاهم يذا وأوسعهم حلمًا وأعلمهم حين يُستجهل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ولأهل التقوى علامات يعرفون بها صدق الحديث وأذاء الأمانة الوفاء بالعهد ونبذ الخيالاء نعم سعة الحلم واتباع العلماء تخالهم تخالهم للحِلم خُرسًا تخالُهم للحِلم صُمًّا عن الخناء وخرسًا عن الفحشاء عند التهاجُر ومرضى إذا لقوا حياءً وعفةً وعند اللقاء كالليوت الخوادر لهم ذلُّ إنصافٍ ولينُ تواضُعٍ بذُلِّهم ذلَّت رقابُ المعاشر كأن بهم وصمًا يخافون عاره وما وصمهم إلا اتقاء المعايير روى ابن أبي الدنيا عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا بني أمي قارعوا قريشًا بالحلم فإني والله إن كنت لا ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني سبًا وشتمًا وَوَسْعُهُ أناة وحلم فأرجع وهو لي صديق استنجده فينجدني وأثيره فيثور معي وما وضع الحلم عن حبيب من شرفه ولا زاده إلا كرم الناس صنفان عاقل وجاهل أما العقلاء فلا تؤذهم فإنَّ أذيَّتَهُم خِزيٌ وعَار وأما الجُهَلاء فلا تُجارِهم فإنَّ مُجَاراتَهُم ذِلٌ وشَنَار لا تُرْجِعَنَّ إلى السَّفِيهِ خِطَابَهُ إلا جواب تحيَّةٍ حياكها فمتى تُحرِّكُه تُحرِّكُ جيفةً تزداد نتنًا إن أردتَ حراكَها فليس بذليل والله ليس بذليل من ترفع عن الدنيات وجانب السفاهات انما الدليل هو السفيه انما الدليل هو البذيء الردي انما الدليل هو الفاحش المتفحش اما المتذلل للحق أما المُتذلِّلُ للحق فأقربُ إلى العِزِّ من المُعتزِّب الباطل فكفى بالحليم شرفًا أن الله يُحِبُّه وكفى بالسفيه ذُلًّا أن الله يُبغِضُه روى ابن جريرٍ في تفسيره والطبرانيُ في المُعجم عن قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحليم الغني المُتعفِّظ ويُبغِض الفاحش البذي والسائل المُلحِظ ويقول صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس رضي الله عنه إن فيك خِصلتان يُحِبُّهما الله ورسوله الحلم والأنى الأنات والتؤذى فقال يا نبي الله اجبل جبلت عليه ام خلقكم مني قال بل جبل جبلت عليه فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله اذعل الاولون فاعل الله ذكرهم ورفع في الب ورفع في البرايا قدرهم يقول ابو قتيبه كما في عيون الاخبار حدَّفني أبو حاتم عن الأصمعي أن رجلاً لقي الشعبي عليه رحمة الله فقال لا فأسمعه كلاماً غليظاً فقال الشعبي إن كنت صادقاً فغفر الله لي وإن كنت كاذباً فغفر الله لك ويقول الأصمعي لقيني أعرابي فقال إن كنت كلمة إن قلت كلمه فوالله لا اسمع عنك كانها عشره فقال الاصمعي لا ان قلت عشره ما سمعت منك مني كلمه واحدة فإني لا اكافئ من عصى الله في باكثر من أن أطيع الله فيه وستم رجل الحسن البصري عليه رحمة الله فقال له اما انت فما ابقيت شيئا وما يعلم الله أكثر ويُشتمُّ فترى الوجوه مشرقةً لا صفحة ذُلِّ ولكن صفحة أحلامي دخل عُمر بن عبد العزيز المسجد وهو إذا كأمير المؤمنين عليه رحمة الله فتعفَّر برجل كان نائما فقام الرجل مُغضبًا فقال أَوَ مَجْنُونٌ أَنتَ فنظر إليه عمر وقال إنه ليس بي جنون ومضى في حال سبيله وأغلظ عليه القول بعض من كان مع أمير المؤمنين فالتفت إليهم عمر وقال ما قال الرجل شيئا سألنا فأجبناه ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كخلف الأجربي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على جوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلِّم تسليمًا مزيدًا أما بعد فإن الحلم شيمة مشي من رجال وسجيَّة من سجايا الأتقياء الأبذال أسمع رجلٌ معاوية رضي الله عنه كلامًا شديدًا فقيل لو سطوط عليه فقال معاوية رضي الله عنه لا لأستحي أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوي أو جهلٌ أكبر من حلمي أو تكون عورةٌ لا أواريها بستري وقال الأصمعي جرى بين معاوية رضي الله عنه وبين رجل يقال له أبو الجهم كلامٌ فتكلم أبو الجهم بكلامٍ فيه غمز. لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه فأطرق معاوية مليا ثم رفع رأسه وقال يا أبا الجهم إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان ويأخذ أخذ الأسد, ويأخذ أخذ الأسد وإن قليله يغلب كثير الناس ثم أمر, ثم أمر له بمال رضي الله عنه وأرضاه فقال أبو الجهمي نميل على جوانبِه كأنَّ نميلُ إذا نميلُ على أبينا نقلب حالتيه فنخبُر منهما كرمًا ولينا ودخل أعرابيٌ على معنِ ابن زائدة والناس حوله جلوسٌ يهنِّئونه بالإمارة فقال له الأعرابيُّ مُستَفِزًّا إيَّا أَتَذْكُرُ إِذْ لِحَافُكَ جِلْدُ شَاتٍ وَإِذْ من مِنْ البعير فقال معنُّ نعم أذكر ذلك ولا أنساه فقال الأعرابيُّ سبحان الذي أعطاك مُلكًا وعلَّمك الجلوس على السرير فقال له معنُّ الحمد لله سبحانه بفضله لا بفضلك وبحمده لا بحمدك فقال الأعرابي فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير فقال له معن السلام سنة تأتي به كيف جاء ثم قال الأعرابي أمير يأكل الفالود سرا ويطعم ضيفه خبز الشعير ويطعم ضيفه خبز الشعير فقال له معن الزاد زادنا نطعم ما نشاء وناكل ما نشاء فقال الاعرابي لما يئس منه سارحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير فذهب خارجا فأمر له معن ب درهم فقال الاعرابي قليل ما اعطيت واني لأطمع منك بالمال الكثير فقال معنن زيدوه ألفا أخرى فقال الأعرابي والله ما جئتك إلا مختبرا فألفيت منك حلما وجودا سألت الله أن يبقيك دهرا فمالك في زمانك من نظيري فقال معنون. أعطيناه على هجونا ألفين فأعطوه على المديح أربعة تشبهوا إن لم تكونوا مفلهم حاولوا ملكا أو تموتوا فتعذروا رحم الله من قال أسير خلف الركب ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عرجي فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي وَإِنْ بَقِيْتُ بِقَفْرِ الْأَرْضِ مُنْقَطِعًا فما عَلَى أَعْرَجٍ في النَّاسِ من حرج اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن واصُرِف عنا سيئاها لا يصُرِف عنا سيئاها إلا أن اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم سلِّمنا وسلِّم منا اللهم سلمنا وسلم منا اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد